خبيني خبيني من برد الليل وحمي في فحمل دفني خبيني, خبيني, خبيني من كل الناس ولا حسن ألفين حتوديني خلينا نهرب من خوف ليالينا خلينا ننسلكون من حوالينا خلينا نهرب من خوف ليالينا خلينا ننسلكون من حوالينا واقف فيني احلم تنادي وعني وخذني احلم هويا هو اتو في الهوى ونواف في مكان خلينا خلينا خلينا نهرب من خوف ليالينا خلينا من سجن من حوالينا خديني خبيني